Book 2 89ป9สิเกาประโยคคำสั่งหนึ่งเอามรอามรคุณขี้เกียจเหลือเกิน يا كيّئ نكّلّي. أنت كسول ك ث ي ر ا هلّا كنت غير هكذا؟ أنت كسول ك ث ي ر ا هلّا كنت غير هكذا؟ كن نا نا لَلْكَنْ. يا نا ندّك. أنت تنام ك ث ي ر ا هلّا نمت أقل من هكذا؟ أنت تنام ك ث ي ر ا هل ا نمت أقل منها كذا؟ ك ن ق ت َ ع ا ب َ ع د َ ا ل ْ ع َ ص ْ ر أ ن ت ت أ ت ي م ت أ خ ر ا ك َ ث ي ر ا ه ل َ ا أ ت ي ت غ ي ر ه ك ذ ا أ ن ت ت أ ت ي م ت أ خ ِ ر ا ك ث ي ر ا ه ل ا أ ت ي ت غ ي ر ه ك ذ ا ك ن ر ك ا أ ن ت ت أ ت ي م ت أ خ ر ا ك ث ي ر ا ه ل ا أ ت ي ت غ ي ر ه ك ذ ا ك ن ه و ر َ د َ ع ْ ع ك َ ي ا أنتَ ت َ أ ْ ت ي م أنت تضحك بصوت عالٍ. هل لا ضحكت غير هكذا؟ أنت تضحك بصوت عالٍ. هل لا تضحك غير هكذا؟ كنْ حُوْسِيَّعْ ب َ ا ل ْ ل َّ ي ْ ن َ ا لاْ ح ُ و ْ س ي ب ا ل ل َّ ه ي ن إ ن ك ت ت ك ل م ب ص و ت م ن خ ف ض ج د ا هل لا تكلمت غير هكذا؟ إ ن ك ت ت ك ل م ب ص و ت م ن خ ف ض ج د ا هل لا تتكلم غير هكذا؟ كن د م ا غ ا كثيراً ي د ا ً هل ا ش ك ب ت ي ا أنت تشرب ك ث ي ر ا ج د ا هل لا تشرب غير هكذا؟ أ ن ت تشرب ك ث ي ر ا ج د ا هل لا تشرب غير هكذا؟ كن سوبياً ك ث ي م ا ك ج ا ً هل ا س و ر ب ل ي م ه ك ل ا أنت تدخن ك ث ي ر ا ج د ا هل لدخنت غير هكذا؟ أنت تدخن ك ث ي ر ا ج د ا هل لا دخنت غير هكذا؟ كن تعبان ك ث ر ا ً ا ً لا تعبان كثيراً ا إنك تشتغل ك ث ي ر ا ج د ا هل اشتغلت غير هكذا؟ إنك تشتغل ك ث ي ر ا ج د ا هل اشتغلت غير هكذا؟ คุณขับเร็วเหลือเกินอย่าขับเร็วนักเลยค ن ณขับ ر ร็วเหลือเกินอย่าขับเร็ ا นักเลยคุ ر ขับเร็วเหลื ت เกินอย่ขับนลุขกาขับนกคุณขิ่วเลคุณอิรลเลออรอิาลเลอรอิาลเลอร شأن ن َ ك َ ن م ي ُ ل ر اجلس يا سيد ميلر. اجلس يا سيد ميلر. ن َ ن ْ ع َ ا كَ، ك ُ ن م ي ُ ل ر ا ب ق جالساً يا سيد ميلر. ا ب ق ج ا ل س ا يا سيد ميلر. ن ي ن ن ص ب و ر ا ً ك ن ص ب و ر ا ً มีเวลาไม่ต้องรีบ خذ و ق ت ค ك, ك ف ا, ك أ ي ค خذ وقت كافيا วล์ฟยนรอสักครู่นะคะ ا อ ت ظ ر ل ح ظ ล่ะห์นรละระวังนะคะคุณ ذ ر ا รคุณร كن دقيقا, كن دقيقا في المواعيد. يا ن لا تكن غبيا. لا تكن غبيا